منجاء بالحسنات فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون منجاء بالحسنات فله خير منها وهم من فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون ومن جاء بالشيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون إنما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 وَأَن أأَسْلُ وَقُآان وَأَ أسْل وَقُان فمَ نهْتدَافَ إِ ماَا يَهَديل َفنفسه فمَ نهتدافَ إ لا يهتَديل َنفسِْ وَمَوُ قَّ مِنَ الْمذرين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 بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قاسم ميم قاسم ميم تلك آيات الكتاب المبين تلك نَفل عَلَيكَ مِن نَّبَإمُ سوَوَف العونََ بِالحَِّقَم يؤمنون فْل عَلَيكَ من لَبئم سوةِ العونََ بالِالحَّك يؤمنلُون إ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 أبناءهم ويستحي نساءهم إنه كان من المفسدين إنه كان من المفسدين ونريد أن نمنع الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونريد أن عَنَ الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجَّاهُمْ إِلَهُهُمْ إِنَّهُ هُوَ